بوك تو چاتري أربعة أربعة في المدرسة في المدرسة كده اسمه أين نحن أين نحن أين نحن ني نحن في المدرسة نحن في المدرسه امامه جسوڤه صف عندنا درس طواله تلميذات هؤلاء هم تلاميذ هؤلاء هم التلاميذ, <تصفيق> <هؤلاء هم> التلاميذ. <تصفيق> هذه هي المعلمة هذه هي المعلمة طوال <تصفيق> هذا هو الفصل هذا هو الفصل كيف <تصفيق> ماذا نعمل ماذا نعمل <تصفيق> نحن نتعلم نحن نتعلم نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغة أس أتعلم أنجليسكي أنا أتعلم الإنجليزية أنا أتعلم الإنجليزية تي أتعلم إسبانسكي أنت تتعلم الاسبانيه انت تتعلم الاسبانيه هو يتعلم الألمانية هو يتعلم الالمانيه نيه نحن نتعلم الفرنسيه أنتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية. وی اوچیت ایتالیانسکی. أنتم تعلمنا الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. ت هم يتعلمون. حضراتكم تتعلمون الروسية. يتعلمون. الروسيه Das uchet ezitsi e interesno. Ta'allum al-lughat shay'un mumti'. Ta'allum al-lughat shay'an mumti'. Ni iskaem da razbirayem khorata. Nahnu نيه إسكمه دا رازگوارامه سس خوراتا مع الناس نريد أن نتكلم مع الناس